قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا شرح لمقدمة في أصول التفسير فيقول مستعينا بالله سبحانه إن من أجل العلوم التي يتقرب بها الى الله سبحانه العلم بكتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم العلم بسنة الرسول الأمين التي تفسر هذا الكتاب العزيز أقول العلم بكتاب الله أجل العلوم قد أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه الكريم قال افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفلها وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولا يخفى عليكم أن العلم بكتاب الله سبحانه وأن تدارس كتاب الله عز وجل يدخل به الشخص بعد توفيق الله في اعداد الربانيين ولقد قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فدرجه الربانيه تتاتى بدراسة هذا الكتاب العزيز وبتعليمه الناس ولقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلمه لا تعني حفظه فقط بل تعني تفهمه وتعني العلم به العلم بمراد الله سبحانه من امره من نهيه والله أعلم بمراد نفسه سبحانه العلم بما في هذا الكتاب العزيز من القصص العلم بما فيه من الأمثال العلم بما فيه من الأحكام العلم بمفردات معانيه العلم بالجمل والتراكيب الواردة فيه فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يتضمن كل ذلك فليس هو بقاصر على حفظ الكتاب العزيز إنما الحفظ والفهم والعلم بمراد الله سبحانه وتعالى وما يسوقه من قصص وأمثال وعبر وأحكام إلى غير ذلك فكان لزاما أن نقبل على هذا الكتاب العزيز إذا أردنا الرفعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة وإلا فربنا يقول لمن أعرض عن هذا الكتاب العزيز ومن أعرض عن ذكري كتابي الذي أنزلت فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى ولا أخفى عليكم أن هذا الكتاب العزيز تضمن هدايات للناس إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم فإن كنت تجهل معني فكيف تسلك سبيل الهداية إلى الصراط المستقيم هذا ولقد قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن فضل الله علينا أنه جعل هذا الكتاب العزيز ميسرا كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقد يسلك شخص سبيل تعلم الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم كالفلسفة ونحوها وأجدها صعبة عسيره لكن كتاب الله ومن فضل الله علينا ميسر سهل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وكما قال العمة كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره إن كثيرا من اي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل يعني ان كثيرا من آيات القرآن الكريم هي بنفسها لا تحتاج إلى كبير تأويل فأعلمها القاص والداني فإذا قرأت على سبيل المثال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مع رصانتها وإتقانها وإحكامها، لكن يفهمها حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يفهم المراد من قوله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا تطرقت إلى آيات الأحكام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يعرفها. القاصي كما عرفه الداني كل يعرف معنى قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا تحتاج إلى كبير شرح ولا تحتاج إلى كبير تأويل. أسكت الأطفال بس الأطفال اللي برة ولا تحتاج إلى كبير شرح ولا تحتاج إلى كبير تأويل فصدق الله إذ قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولكن كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابية الآية فمن العلماء من يقول في تاويلها ان الله عز وجل اذا انزل المطر من السماء الغيث من السماء هنالك قدور قدر ضيق وقدر متسع وواد متسع وواد ضيق فكل ياخذ القدر الذي يكفيه ولا يستوعب أكثر من, من ذلك فكذلك العباد أفهمهم تختلف فمنهم من فهم طيب وواسع لصفاء ذهنه وصلاح سريرته وما من الله عليه به من الذكاء وقلة المعاصي فيفهم أكثر من غيره وآخرون كما ذكر في الآيات الكريمة أقولهم لا تتحمل إلا شيئا يسيرا من الفهم فيحملون على قدر عقولهم على قدر افهمهم وعلى قدر تقواهم لله سبحانه وتعالى كان لزاما أن نتخفف من المعاصي حتى نفهم عن الله عز وجل مراده اذن له قال واتقوا الله ويعلمكم الله فالقلوب تتسع والافهام تزداد والبصائر تنير بالتخفف من المعاصي وبالازدياد من الطاعات فهولا على مريد تفسير كتاب الله على مريد فهم ذلك ان يسال الله ان يوفقه لذلك إذ الله قال فقل رب زدني علما وقل رب زدني علما والمعلم من علمه الله وقد دلت على ذلك مئات الآيات والأحاديث دلت على أن المعلم من علمه الله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا فكان لزاما أولا أن نسأل الله التوفيق وأن نسأل الله الفهم وأن نسأل الله تعلم كتابه فيسره على من يسره الله عليه فلزاما أن نسأل الله أن يوفقنا وأن يفهمنا كتابه وأن يفهمنا مراده وأن يعيذنا من الزلات زلات الاقدام وزلات الافهام وزلات الكلمات بل وزلات القلوب وزيلها الامر الثاني وبعد سؤال الله التوفيق لا يخفى عليكم أن العلم بالتعلم وان الحلم بالتحلم وان الصبر بالتصبر ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى فتأتى هنا البذل والعطاء والتضحيه نعم المعلم من علمه الله ونعم الفهم رزق والرزق من الله ولكن كما أننا في أمور الدنيوية المعروفة نعلم ان الله الرزاق ذو القوه المتين ولكن نمشي في مناكبها وناكل من رزقه وكذلك العلم الشرعي لا بد فيه من التعلم ولذلك سلك موسى عليه السلام طريق للعلم ولم يبق في بيته بل بمجرد ان سمع وان اخبره ربه ان عبدنا خدره اعلم منك قال يا رب ان السبيل الى لقيه كيف التقي به فبذل وتجهز للرحله قائلا عازما لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه ساسير مئات السنين او عشرات السنين إلى أن ألتقي بهذا العبد إلى أن أصل إلى مجمع البحرين حتى ألتقي به وان سرت لذلك أحقابا عشرات السنين أو مئات السنين، فبذل ولم يتكاسل عليه الصلاه والسلام وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فابن عباس رضي الله عنهما ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين وتعلم التاويل وان يؤتيه الله الحكمه والفهم لم يكن متكاسلا عن الطلب والتحصيل وهو من الاتقياء البرره رضي الله عنه بل وكما يقول عن نفسه كنت اذهب الى بيت جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليله الباردة تسفي الرياح الرمال على وجهي فأطرق الباب ليلا فيقول يا ابن عم رسول الله ما الذي اتى بك هذه الساعة برد ورياح ورمال فيقول جئت أتعلم من الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا ابن عم رسول الله هل جلست في بيتك ونحن نأتيك فأقول لا إنما يؤتى للعلم وكان يتواضع لذلك توضعا شديدا يلتقي بزيد بن ثابت العالم الذكي الصحابي الجليل العالم بالفرائض والمواريث وغير ذلك يأخذ باللجام دابته حتى ينزله يقول يا ابن عم رسول الله دع عنك الدابة ولجامها فأقول لا إنما هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وعظمائنا وكبرائنا ويقف يلازم يقف ملازما له ويتبعه في كثير من المواطن حتى مات فشيع جنازته ووقف عند القبر بعد ان حاز حس عليه حسيات من التراب يقول لقد دفن اليوم علم كثير ويواصل ابن عباس مسيرته في التعلم تعلم الكتاب العزيز حتى يصل إلى منزلة عظيمة فيقول القائل حججت في الموسم في زمان معاوية اذ كان أميرا فاتجهت الركائب إلى بيت الله الحرام ومع ابن عباس ركب عظيم هائل ومع معاوية ركب عظيم هائل الركب الذي مع ابن عباس ينشد العلم والذي معاوية كما لا يغفى عليكم حال الذين يصاحبون الامراء والرؤساء ولا موكب معاويه او عفوا ولا موكب ابن عباس اجل واهيب في القلب من موكب معاويه ابن عباس لا يعطيهم مالا ولا يوزع عليهم مناصب انما يعلمهم فيقول رايت يفسر سوره النور تفسيرا لو سمعته الترك والروم والديلم لا اسلموا غايته يفسر تفسيرا وكان وبيص النور يشع من بين عينيه رضي الله عنه فحاصل الامر ان العلم يتاتى بالتعلم والبذل والتضحيه فاحرص على أن لا يمر بك يوم إلا وقد حصلت من كتاب الله قدر. اقرأ ولو تفسير خمس آيات أو عشر آيات من كتاب الله لا يليق بك وأنت مسلم ولك كتاب تتعبد الله به وبما فيه أن تكون جاهلا بهذا الكتاب العزيز لا يليق بك ولا يسوغ لك وأنت مسلم وأنت طالب علم أن تلقى الله وأنت جاهل بأمره وربك يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ويقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين فإذا لم يكن السؤال عن هذا الكتاب العزيز وما فيه من توحيد وإقرار بالبعث وإيمان بالرسل والكتب فعن أي شيء يكون السؤال فإن لناس على بعض إخواننا الذين هجروا هذا الكتاب العزيز ولا يكاد أحدهم يوليه كبير اهتمام وإن سألته عن معنى تبت يد أبي لهب لا يدري ما معنى تبت ولا يدري ما اسم ابي لهب ان سالته عن معنى والنازعات غرق لا يكاد يدري ما النازعات غرق ومع ذلك فرغ وقته للطانف الكبير وللطانف الصغير وللنيل من القاسي وللنيل من الداني وترك ما ينفعه من توحيد ربه وتعلم مراد الله سبحانه فرغ نفسه للنيل من هذا ولتتبع عوره هذا ولاغتياب هذا ان سألت كم حصلت في يومك من كتاب الله فهما تلاوه تدبرا لا يكاد يجد اجابه فلن تخرج اجابه حميده من قلب قاس تلوث بانتهاك الاعراض وتلوث بالقيل والقال فاعود قائلا انه لزاما ان نسال الله ان يفهمنا وان نتقي الله حتى يعلمنا ربنا للايه التي قد سمعتم اتقوا الله ويعلمكم الله وان نبذل الجهد ايضا للتعلم ولقد قال ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهي ايه عامه هي ايه عامه ومن العمومات ايضا واما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنسره لليسرى فجدير بنا أن نبذل من وقتنا وما دعاء ربنا وقتا وجهدا لتدبر الكتاب العزيز وتعلمه حتى يبارك لنا في العمر ويبارك لنا في الوقت ولنعلم جميعا ان الحرص على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يختصر عليك الطريق اختصارا كبيرا جدا فترى اقواما حتى من المشايخ والدعاء بذلوا جهدا في قصص وحكايات بعيده عن الوحيين فاضحكوا الناس وابكوا الناس ولكن طال منهم ذلك في اعمارهم وغفلوا عن الوحيين الكريمين فغبنوا في كثير من أوقاتهم نحبه وكما أشار علماؤنا وأئمتنا أن نسعى جاد مجتهدين لتحصيل أكبر قدر من كتاب الله سبحانه والعلم به وأكبر قدر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم فيها سيتبقى الفهم ومع التقوى وعندك الوحيان كتاب الله وسنه رسوله ثم أقوال أئمة العلم وسؤال اهل الذكر بإذن الله تحصل في وقت قليل ما لم يحصله غيرك في سنوات طويلة فلنحرز دوما على كتاب الله وسنة رسوله أما عن التفسير ويطلق علي أيضا التأويل فالتأويل له معان التاويل في الحقيقة أو أصل كلمة التأويل العلم بما تؤول إليه الأمور فتاويل الرؤية العلم بما تؤول إلي هذه الرؤية وتصير إلي هذه الرؤية وإن كان التاويل يطلق على التفسير والإضاح ونراجع إلى الأول له معان نعرفة لكن أصل معناه نعرفة ما تقول إليه الأمور إذا قلت سأؤول الآية أي سأعرف أوضح للناس معنى الآية وما تصير إليه الآية من المراد وفي التأويل معاني متعددة لكن هذا هو المعنى الأساسي لكلمة التاويل وإن كان البعض يقول التاويل يطلق احيانا على صرف النص عن ظاهره صرف النص عن ظاهره هو راجع أيضا إلى الأول فمثلا قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير إذا اولت الآية تاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير هو العرض عرض الآمال فهو ايضا راجع إلى المعنى الأول وهو معرفة ما تقول إليه الآية معرفة ما تقول إليه الآية فمن معاني التأويل صرف النص عن ظاهره هو راجع إلى معرفة ما تقول إليه الآية لكن قد يكون باطلا قد يكون حقا وصوابا هناك تأويل كتأويل حديث الرسول الجار أولى بسقبه أو عفوا كما يقولون الجار أولى بالشفعة فالجار هنا أول في الشريك على المشاع يعني مثلا أنا وأنت شريكان في أرض لم تحدد أرضي من أرضك اسمي جارك اسمي الآن جارك لكن إذا شققنا الأرض النصفين وأصبحت أملك نصفا وأنت تملك النصف لا شفعة حينئذ نعم أنت جار لكن الشفعة هنا لا, لا ينسحب عليك حديث الجار لا بالشفعة بمعناها لقول النبي إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اما التاويلات الباطنيه السخيفه السمجه الضله المضله كتاويلات الشيعة البغضاء البغضاء اذ يقولون ان الله يمركم ان تذبحوا بقرة يقولون البقرة عائشة ويقولون القران له ظاهر وباطن فده مردود بنص الكتاب العزيز موسى الذي يقول ان الله يمركم ان تذبحوا بقرة قلوها لمن لبني إسرائيل؟ اسرائيل قبل أن تولد عائشة بالاف السنين رضي الله عنها فكيف يؤول هذا على هذا النحو الباطل الذي لا يقول به إلا كافر لا يؤمن بالكتاب العزيز فالتفسير ايضا من معنى الايضاح أرجع قائلا إن تأويل كتاب الله وتفسير كتاب الله عند آل السنة والجماعة له أصول أقول مقيدا عند آل السنة والجماعة لأن غير آل السنة والجماعة لا يكادون يتقيدون بأصول فإذا رايت شخصا يقول ألم تر إلى الذين أمتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت فيقول جبت أبو بكر والطاغوت عمر أي أصل الذي تقيد به هذا الزائر يعني لا يتقيد إلا بالشيطان حيث ثم قاده الشيطان إن قاد فهناك تفسير لا تنضبط بأصول والكلام فيها واسع جدا ويتأتى ويتسع الكلام فيها عند أبواب مناهج المفسرين فالمفسرون لهم مناهج فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا وستأتي التنويات على تفسيرات الباطنية الذين أولون القرآن كله بالتفسير الباطني على علي وفاطمة وحسن وحسين وكل شيء يردونه إلى هذا الأصل قل وجعلنا لهم لسان صدق علي هو علي بن أبي طالب كل شيء ينزلونها على علي بن أبي طالب كما ساتي في بيانه رضي الله عنه علي وقاتل الله الشيعة البغضاء أرجو إلى أصول التفسير عند أهل السنة والجماعة ولا يخفى عليكم أن اهل السنة والجماعة بالدرجة الأولى هم جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين ساروا على ضربهم ثم الذين ساروا على ضربهم فلما كسرت الفرق جمهور الصحابة ساروا على نهج واحد فأطلق عليهم أهل السنة والجماعة تميزاً لهم عن الخوارج الذين خرجوا وشقوا الصفوف وعن الشيع الذين خرجوا وشق الصفوف عن النواصب وعن القدريه والجبريه وغير هؤلاء فجمهور الصحابه هم اصلا اهل السنه والجماعه ثم جاء التابعون نقلوا عن الصحابه فالتابعي كمجاهد بن جبر مثلا قال ابن عباس فهي مدرسه واحده مدرسه هؤلاء جمهور التابعين يأخذون عن جماهير الصحابة وهكذا تتوالى الأمور فلهؤلاء مناهج في التفسير من هذه المناهج تفسير القرآن بالقرآن هذا الاصل الأعظم والاصل الأول أن القرآن الكريم فسر بالقرآن الكريم فالله سبحانه أعلم بمراد نفسه ربنا جل وعلا أعلم بمراد نفسه هو الذي أنزل الكتاب والعلم به بالكتاب منتهي الى الله الله هو الذي أنزل القرآن على نبيه وربنا أعلم بمراده فقد يبين الله مراده في موطن ويجمل المراد في موطن آخر ويجمل البيان في موطن آخر قد تذكر قصة مجملة في موطن وتفصل هذه القصة في موطن آخر قصة موسى عليه السلام تذكر مجملة في موطن اجمالا سريعا جدا لكنها تبسط وتوسع في, مو في عدة مواطن اخرى وكذا شيء من قصة إبراهيم عليه السلام يجمل في موطن ويوسع في موطن آخر قد يكون الأمر مثلا في مكة أجمل فصل في المدينة أو فصل في مكة وأشير إليه في المدينة فإذا الأصل الأول هو تفسير القران من القران لان الله اعلم بمراد نفسه فهذا يتاتى في القصص وفي امور شتى سياتي بيانها ان شاء الله المطلق في موطن من مك في مكان من كتاب الله يقيد في موطن فمثلا في قوله تعالى فيكشف ما تدعون اليه ان شاء مبين لقوله تعالى ادعوني استجب لكم فقد يقول قائل لكذا ربنا قال ادعوني أستجب لكم وأنا مريض وأدعو وأزداد مرضا فكيف ذلك فأنا أقول كتاب الله ليس فيه تناقض لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء قيد المطلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى في موطن آخر فإذا القرآن يفسر بالقرآن كثيرا ما تفسر الآية بآية تتلوها الآية تأتي عاقبها واحيانا تفسر بآية تأتي بعيدة عنها فهذا باب واسع والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب وكذلك وما أدراك ما هي نار حامية فمثل هذا كثير جدا واضح. إذا سألت عن الطارق ما الطارق النجم الساقب النجم الذي يطرق السماء ويسقبها بضوء يطرق الظلام ويسقبه بضوء كما سأتي في محله إن شاء الله تعالى بلا شك سيكون هناك في التفسير أو احيانا تكون في تفسير كتاب الله وجوء للمفسرين تتعدد أقوال المفسرين في آية وفي السياق القرآن نفسه ما يرجح وجن على للآخر كما ذكر على سبيل المثال في قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا فمن الاخسرون اعمالا قال فريق هم النصارى عملوا اعمالا و... ويظنونها تنفعهم وهي لن تنفعهم ضائعا قال فريق من العلماء كسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هم الحروريون يعني الخوارج اهل حارورات اجتهدوا تحكرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرميه قال اخرون هم المراؤون فالمراء يعمل اعمالا ويبذل ويصلي ويجاهد هو مرائي ولكن مع ذلك عمل هذا زاهد كلها وجوء تحتملها الايه كلها وجوه تحتملها الايه وكل هؤلاء المذكورين من الأخسرين أعمال لكن هل مراد الأخسرين كل الأمال أم الأخسرين بعض الاعمال ففي الآية قرينه ترجع وجن على الوجوه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيئهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنع مزيد وصف أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم إذن هي منزله على من الكفار في هذا المقام والمراد بالأخسرين أعمالا الذين خسروا الأعمال كل الأعمال ذلك لأن المرائي يخسر عملا لكنه قد يرائي في الصدق ولا يرائي في الصلاة ولا يرائي في الحج فعلى ذلك الآية نفسها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هي بعينها مفسره في الآية التي تلتها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فإذا قلنا الأخسرين أعمالا هل خسر بعض الاعمال أم كل الاعمال نقول هنا خسران لكل الأعمال لأن الشرك يحبط كل الأعمال والكفر يحبط كل الأعمال ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وهكذا فالآية نفسها فيها قرينة ترجح وجها من الوجوه نعم قد يشكل هذا احيانا ويكون المعنى يشمل كل المفاريد كما ساتي ان شاء الله في تفسير قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين فاذا جئت افسر قول ربي سبحانه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه استقلالا بما عزل عما قبل وبما عزل عما بعد سأقول من الانتحار لأن الانتحار القوم باليدي إلى التهلك وقال آخرون من العلماء إن الإلقاء باليدي إلى التهلك أن تحمل نفسك ما لا تطيق فذكرت أقوال في القاء باليدي إلى التهلك لكن إذا ربطا بما قبل وما بعد وأنفقوا في سبيل الله واتبعت بقوله ولا تلقوا بأيديكم للتالوك الانقاب اليد سيقابل ماذا الانفاق فسيكون المراد البخل كما قال عدد كبير من المفسرين إن المراد البخل بالمال وبالإنفاق عن الجهاد يعني تدعى للإنفاق في الجهاد تبخل فتألك إذا إذا لم تنفق تهلك إذا لك فيكون البخل البخل القوم باليد إلى التهلكه وسيقل الايه ينتظم ذلك وإن كان بعض العلماء كابايوب الأنصاري قال لما برزوا لصف عظيم من الروم وقذف رجل من المسلمين بنفسه في صفوف الروم صاح الناس ألقى الى التهلكه فقال لا والله ما هكذا أنزلت إنما أنزلت فينا معصر الأنصار لما اعز الله الإسلام وكثر ناصره قلنا نبقى في أموالنا نصلحها ونترك الجهاد والإنفاق أو نترك الجهاد فنزلت وأنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكان الإلقاء باليد الى التهلكه البقاء في أموالنا لإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله هكذا فاهم أبو أيوب الانصاري لكن وبجلاء أيضا يظهر أن الإلقاء من اليد إلى التالوك يتضمن البخل يتضمن صورا منها البخل ومنها الانتحار ومنها غير ذلك فاحيانا الآية نفسها يكون فيها قرينه ترجح وجهة من الوجوه على سائر الوجوه أو الآيات التي تتلوها وتتبعها يكون فيها ما يرجح وجها على سائر الوجوه يكون في الآية في نفسها قرينه ترجح وجه من وجوه التفسير على الوجه الآخر أو الآية التي قبلها او التي بعدها جعلتنا نفسر جعلتنا نقدم وجها على سائر الوجوه في التفسير والله تعالى أعلى وأعلم فإذا ربط الآيات ببعضها مطلب احيانا قد تفسر آيات بايات سبقتها أو آيات لحقتها سوق مثلا في الصدد وسأتي بيانه ان شاء الله في قول الله تعالى من يشفع شفاعة خسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت فقد يفسرها شخص بمعزل عما قبلها عما بعدها ويتعرض للشفاعات التي هي الوسطى إذا شفعت لشخص في الخير لي نصيب من ذلك وإذا شفعت لشخص في الشر علي وزر وإثم من ذلك وهذا تفسير لا غبار عليه لكن إذا ضممت إليها ما قبلها اتضع لك وجه آخر من وجوه التأويل فالآن التي قبلها فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك الامر للرسول محمد عليه الصلاه والسلام قاتل في سبيل الله وان كنت وحدك لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا ثم اتجه الخطاب للمؤمنين الذين أمر الرسول بتحريضهم حرض المؤمنين فجاء الخطاب الى اهل الإيمان من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي قال الإيمان من ينضم منكم إلى رسول الله فاجعله شفعا بعد أن كان وطرا يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة ينضم إلى الكفار فيصير الكافر المقاتل للرسول شفعا بعد أن كان وطرا يأكل له كفل منها يتضح لك أن المعنى جاء في سياق معين وإن كانت الآية الكريمة أوسع من ذلك لكن إذا رمت ربطها بالتي قبلها فستظهر لك معاني أجل وأوسع وأنفع بمشيئة الله تعالى فالشاهد أنه ولأن القرآن فسر بالقرآن هن يستلزم الأمر أن أربط الآيات ببعضها البعض حتى أفهم مراد الله سبحانه وتعالى مما ذكر في كتابه الكريم